الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الليل والنهار ومقلب الاحوال ومنزل الغيث من بعد القنوط لا يسال عما يفعل وهم يسالون نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونستغفره من ذنوبنا ونستعينه على ضعفنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نلقى بها ربنا وهو راضٍ عنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمةً للعالمين فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فالتقوى زاد الأيام وحرزوا الشدائد وسببوا الفرج إذا نزل البلاء ومفتاح الرحمة إذا حبس الغيث وتأخر القطر حين يطول الجدب وتجف الجداول، وتتشقق التربة، وتيبس المزارع، وتثقل أنفاس البهائم، ويغدو الناس يترقبون من السماء قطرةً تنبض بها الحياة يتذكر المؤمنون أن رزقهم بيد الله وحده، وأن خزائن الغيث لا يملكها غير الله، ولا تفتتح إل بإذن العزيز الحكيم قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شحي فماء حياة القلوب قبل أن يكون حياة الأرض ورحمة تنزل بقدرته وأوعطاء يرسله كيف شاء ومتى شاء وإن احتباس المطرري ررسة ربانية. توقظ الغافلين وتنبه الساهين وتدعو الناس الى مراجعه انفسهم والنظر في احوالهم ورد ما فسد من علاقتهم بربهم فالذنوب تظلم بها القلوب وتحبس بها الارزاق وتسد بها أبواب الرحمة وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بوضوح حين قال سبحانه وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا عَنْ غَدَقَا فَدَلَّا عَلَى أَنَّ الطَّاعَةَ سَبَبٌ لِلرَّخَاءَ وأن الاستقامة وبابٌ واسعٌ للغيث وأن لله سُننًا لا تتبدَّل ولا تتغير وإذا تأمَّلنا في آيات الاستغفار تجلَّى لنا ارتباطٌ بديع بين المغفرة والمطر وبين الطاعة والخصب وبين الإنابة واتساع الأرزاق كما حكى القرآن على لسان نبي الله نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فكل هذه البركات مُستجلبةٌ بكلمةٍ واحدة هي مفتاح الخزائن استغفروا ربكم والاستغفار ليس مجرد لفظٍ يُجريه اللسان بل هو توبةٌ صادقةٌ تُصلح بها القلوب وندمٌ حقيقيٌ يمسح آثار السنين وعودةٌ إلى الله تُفتح بها أبواب السماء قبل أبواب الأرض الاستسقاء حالة قلبية يقوم فيها العبد مقام الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى يستعرض فيها فاقته ويعلن فيها فقره المطلق ويعترف فيها بعجزه الكامل ويرفع كفيه قائلاً يا رب ليس لنا سواك ولا نرجو إلا أنت ولا نقصد باباً غير بابك والله سبحانه لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه ولا يمنع رحمته عمن أقبل عليه صادقاً منيباً ومن مقتضيات الاستسقاء الاكثار من الاستغفار في بيوتنا في أسحارنا في طرقاتنا بين صلواتنا ومراجعة حقوق العباد من حولنا فمن كان عليه مظلمة فليؤدها ومن كان بينه وبين أحد قطيعة فليصلها ومن كان في قلبه حقد فليطهره فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا رقت القلوب وصدقت التوبة كان الغيث أقرب بإذن الله فتعود للأرض بحجتها وللنفوس طمأنينتها ألا فصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ركم الله بذلك في كتابه ورضى اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام اللهم يا واسع الرحمة يا منزل الغيث يا مجيب المضطر إذا دعاه أغثنا واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً صحا غدقاً نافعا غير ضار عاجلاً غير آجل اللهم أحي به البلاد وأنبت به الزرع وأدرَّ به الضرع واملأ به الآبار وأجرِ به الأنهار أعد للأرض خصبها وجمالها اللهم اسطي عبادك وانشُر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم إن كان القحط بسبب ذنوبنا فاغفر لنا وإن كان بسبب تقصيرنا فارحمنا وإن كان ابتلاءً فاصرف عنا سوءه واجعل عاقبته خيرا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم طهر قلوبنا واصلح اعمالنا ردنا اليك ردا جميلا اللهم كما تحيي الارض بعد موتها فاحي قلوبنا بعد غفلتها وتب علينا واغمرنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبفضلك عمن سواك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم وفق ما منى خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق ولي عهده لكل خير وانفع بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين تقلبوا ارضياتكم تاسيا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه